بسم الله رحمه وسلمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديثنا موصولا حول في تفسير الشيخ سعد رحمه الله تعالى رحمة الله ووالنصوص الكريم تفسير الكريم الرحمن كلام المنان. <تصفيق> اينما تكونوا ياتيكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير اي كل اهل الدين ومله لهم وجهه يتوجه اليها في عبادته وليس الشان في استقبال كله فانهم من الشرائع ياتيك وغير كلمه الادله ويكونهم سفر الارض من جهه رياحيه ولكن الشان في الشان بالانتثال طاعة الناي والتقاض في الناي وطاق النايس بأعنسان فالأذى هو المنطقة عادة وهو الذي إذا كنت تضفق بالمشروف حسب الآن أسرار الظنيا والأخراف لأنه لأنه قصص البيئي فهي الرامح في الحقيقة وقال لأنه من المتفق في جميع الشرائع فهو الذي اقرأ الله دول الخطة والأمر من اصدادها الى قد امر زاد عن عمر مزادة للصريبات نعم فإن الاسداد إلينا يطمون من يعدوها ونسخنوها على أهل المحوان فمن ثلاثة الدنيا للصريبات فهو اطلب خذ خط خذ هذا التحليل نعم ومن سبق في الدنيا رقاقات وسبق في الاخره الى الجنه هاجرك على قدر عملك والجنه درجات وهذه الدرجات على تفاوت بتفاوت الاعمال فأهل الجنه يتفاضلون كما قال الله كذلك في العذاب يتفاوتون فالإنسان على قدر طاعته وعلى قدر معصيتك ولا يضل ربك أحدا إن أهل الجنة لا ترى أون أهل الغر، كما ترى أون الكوكب الدرية في الأفق مع ومن سبق الدنيا فهو من من الجنة الجميع في <تصفيق> نعم إصلاة وصيام المجلسات المحفظ معه من المعنسة للمتعاق المقاطق ولما كانت أقوى لما يحفظ المدكوث على التطاعة للخير والمشيطة لما رضى الله عليها من احتواجك قال تكون يبسي بإشم الله مسادي تدخل معنا أو هذه المعلومة تدخل معنا في القعدة ولما كان يراقب النفوس وكذا في فعل الطاعات ما الله عليه من اجل يدخل معانا الايه نعم على قدر المشقه يعني المشقه تتهون اذا طلع الانسان للاجره والثوابت وهذا مقارع حتى عند الأقلاء معروف النهارده انت مثلا ممكن تنام لاتساع عشره غيرك تلاقي فاتح الورش من الصبح من فجر وتتعدد من اجل يفتح من فجر وخلص صعى مثلا واحدة بالليل ولا كده ويقول الصبح آية ايه اللي بخليها تتحمل كلها هذه ما في من في اليوم 200-300 جنيه فـ 200 -300 جنيه من 20 كل ايه كل مشاقة فقولي معروف هذا عند العقلاء عند العقلاء هذا معروف نعم <تصفيق> ولي لما انت فا... مثلا بابنك اليوم على صغر السنة تحفظه في منك ما نكتب القرآن أو ما نكتب السنة أو كذا وكذا ويعني لا يكون كأقران من الأولاد بعض وخمطيه طول النهار أو كذا أنت هل أردت لولدك ولدك المشقة؟ أو أردت به الخيرة لأنه بعد 15 سنة هترى الفرق واضحا بين ابنك الذي مثلا أخذت قصة من لهوي ولائه مثلاً فجعلتها للفضل أو كذا فترى بين هذا وبين الآخر الذي هو على حاله ليس له وزن عند الناس وليس له انتفاق لكن شوف النهارده مثلاً لما تجد ابنك بعد عشر سنين أو كذا منحفظت كتاب الله سبحانه وتعالى ثم ترى بعد خمسرسر سنة من اللي بيقف في المحراق أو بيطلع على اعواد المنظر كم تتقرع عين الجدار يبا هذا أما تطالق مثل هذا بيهون على الوسام كل شيء في تحصيل هذا استعمال فيجمعكم اليوم في كل الذين لما الذين بهذه صلاتك هي أول الرصينات والذي نتطرق الى اطرام من الصيام والحج والعمره واطهار الحكام والكسيان بثمن من الزيادات فلذلك منها كذلك قلنا اننا نرضى نعم عندما تكون في سباق الخيارات عندما تكون هذه الخيارات جميعها ان الله على كل شيء قدير فانا كله داخل استباق الخيارات فاستباق الخيارات يعني ان الانسان ياتي بالعباده كامله من جهه تكميل واجباتها واركانها وسننها وغير ذلك ولهذا الشيخ قال ان الامر بالاستباق يعني اعلى وأسم واجمل من الامر بالاتيان الاستباق معناه إن الانسان بيسير إليها مكمل الاياها نعم ومن حيث خرجك تول وجهك شقر لمسجد الحرام وانه للحق من ربك ومن رضي الله عنه ما تعملون ومن حيث خرجك تول وجهك شقر لمسجد الحرام وحيث انكم تولوا هدومكم شرا لئلا ياتون من عليهم إِلَّا الَّذِينَ ظَلَتَ فلا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاَخْشَوْهُمْ من مِنْ عِلَقِ عليك عَلَيْهُمْ وَلَعْلَقِمْ فَاسْتَئِينَ أي وَلِحَدْتُ قَعَدْتَ فِي, في أَكْشَارِ عَرَيْنِهَا وَهَذَا الْعَرُومِ فوجد ودهة شطر المسجد الحرام أي فيها ثم قاطبت قلمة عظوما وحيثما ثم يكون ثم فوت وراقب فقر وقال وانه لالحق من اكده فيني والله لان يقع لان يقع الحسن في اجلنا شفه وللان يظن انه على سبيل الشهادات في اللي هو التوجه للقبلة ليس على سبيل التشاوي ولكن على سبيل الامتثال والنور الحق من ربك وما الله بغاطم عما تعملون بل هو مصطلح عليكم في جميع أحوالكم فتأثبوا معه وراقعه بانتشاب أوائري وزيقنات موليك فإن أعمالكم غير مرسول معنا بل مزاجه عليها أتم الجزاء إن خيرا فخير وإن شرما فشرط وقالتنا لأجل يأكلنا من الناس عليه من حجة أي شرعنا لك طبعا الأمر بتوجه إلى القبلة حيثما كنا في السفر وغيره هذا بالنسبة للصلاة الفريضة أما بالنسبة للنفلة فإن كنا في سفر فحيثما توجهنا فسم وجه الله سبحانه وتعالى كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافله على راحلته فتتوجه به حيث يعني شاء فصلاه المسيله في السفر تستثنى من الامر بالتوجه إلى القبلة الى كان انسان عاجزا عن التوجه الى القبلة فيسامح فيها اما الفريضه فيتحري فيها اقوى فينزل الانسان على راحلته ويتحرى القبله لازم يتحرى انما إن فيه الامر فيها ايه واسع فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح كما جاء الحديث ابن عمر الصلاحين على راحلته حيثما توجهت يسبح يعني يتمثل على راحلة حيثما توجهت هذا بالنسبة لنا إنما الخريضة لا بد من التوجه إلى القبلة فيها فتبني على غلبة الظل إذا كنت جاهلا القبلة تحرق لازم تتحرق نعم فإنه ذو بقية لِبَيْتِ تقديم البيت المطلوب لتوردع بعيد الحجة فإن أهل كتاب يجبون الانتسابين أن نقل لك بالمستطرة الي الكعب البيت الحرام والمشكون يرون أن من مكافر من هذا البيت العظيم وأنه من وانه اذا لم يستقبله محمد صلى الله عليه وسلم توجهت نحوه وجددهم وقال كيف يشتعل على مله ابراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال رحلته فاستقبال رحلته قامت على اهل الكتاب والمشركين وانقطع حجدهم عليه نعم اما اي الكتاب فانهم يجدون في كتوبين أن قبة النبي صلى الله عليه وسلم التي سقر عليها هي الكعب وحين إذا إذا لم يتوجه إلى الكعبة فسيقولون له تعالى نحن وجدنا في كتبنا أن قبته في الكعبة وليس كذلك. وهذا مما لم يحرف عن ذلك. والمشريكون يقولون تعالى أنت الآن بتقولنا بتتبع من لا في إبراهيم حنيفة. فمن في إبراهيم التي كان عليها التوجه إلى الكعبة. فعلى ما طرقت الكعبة. فحتى القاطع. حجة الفريقين أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى القبلة لكن هاي مع هذا سيقولون آمنا إنما هو قطع الحجة عين لمجادلتين فقط إنما هم توجه إلى القبلة وإلا توجه إلى القبلة فإن الأمر يستوي عندهم إذهم المعارضون, المعارضون قال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم مش تتبع القلة ولا تتبع. حتى تتبع ملتهم ولو أتيت بكل آية، بكل آية وكل حجة ما تبيع القلة، ما تبيع القلة هذا واضح، لكن هذا من باب الإزالة إذا صفاً تزيل الأضر عن الخص من باب إقامة الحجة عليه وإلا العناد والمعارضة. والجدال بالباطل هذا ما يصلح معه إقامة حج عليه نعم أو ما ينفع نعم الصلاة على رحيئة لكن لو كنت في الحضر لا يجوز أن تصلي المثلة على أرحيل ولو إذا كان أقل من مسافه قف ما يجب أن لم يكن على النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي اللفلة في الحمر على رحلة لم يكبتها لا. لأن الصفر آآ آآ يحتاج إلى هذا لو عايز مثلا تتمثل أو كذا فتوقف الرحلة ويصلي هذا فيه مشقة لأن باب النفلة أوسع من بابه فريدة فريدة محصور دقائق معجوزة لكن النفلة واحد عايز يقوم الليل مثلاً عايز يتمثل في غير أوقات إنها الأمر واتح فلو اُلزم الانسان بتوجه الى القبلة والصلاة على غير الراحله لا زاد كثير من الناس يا لي نو نعم اه لو ك... لا المسافة لو قصر لو المسافه قصر فده قصر مش رايح مثلا من عندك لبطن لا مش مسافه قصر لا اه, آه. سائق قائد الطياره قائد الطياره قائد القطار يصلون انفي وهو بيبص وبينقل وبيحرك كل هذا مش قايس كده ده لان دي حركه الحاجة. طبعا هذا ما لم إذا كان واحد مثلا في ناس تسقي هذا اللي برضه متعود يعني متعود على التنفس وهو راكب السياره بس لكن ممكن واحد يجي مثلا يقولك انا في الكلام ده وهو من النوع اللي بيطلعوا بالك يعني مثلا يقوم يجي بقى يسجد يقوم سايب الايه السجود <تصفيق> داخل جدار الشجر منفعل، لكن في بعض العلم يعني يصلي عادي جدا يعني يبقى بيسوق ويصلي في الشكاء يعني تطوع أصلاً هو هو في التطوع ما يصلى الاجتماع عليه أنا أقوله عن أن الصلاة الحادة لكن إلَّا حصل يعني اجتماع موافقاً وليس عمودي فهي صلحت هي الصلاة الوحيدة ولا صلاة الوحيد. واحدة لكن من نحث الجواز ما في فرق ابدا بينك تصلي بيها مثلا التراويح في البيت او صليت التراويح في السياره ما في فرق وتصلي ورك نفسك اي شيء بس المهم من كل هذا يعني ايه مماطع على عدم وقوع ضرر عليه إذا كان يصل ايه يثقل الامر انما يصلي بزوجته ويصلي باولاده في السياره ما في اشكال ابدا ما فرق أبداً في فرق بين السياره والغرفه والغرفه والبيت والمسجد ما في فرق لا في وما اكثر هؤلاء في البشر شوف الموجز شوف اليهود هو وشوف شوف الفرق الضاله الجرميه الاشاعره كل دول قامت حجز اهل السنه عليه وما حذرك ما فيش شيء شف احمد بن أبي دؤاد هذا المؤتذر الخبيث الذي اجج حماس المأمون على أهل السنة واقنعه كان أهل السنة يأتون بني ذي ويقومون الحج عريق لكن يعارف في الشيء فالضلال إذا تمكن من القلب ما في شيء ما في شيء فهذا السبيل إلى أقنعه والاحتجاج عليه نعم نعم شوف دي دي القادر احنا خدناه ايه دلوقتي انه اذا كان حق بين واضح ما يحترم الا صروح من حق فحينئذ لا يكون للمعارضه العلمي العلميه العمليه محل خلاص ما صغيرش بالك بقى اقمت عليه الحجه وكذا وما فيش فايده معاند معاند شيلش نفسك دي شيلش نفسك دي خلاص فمن شافه يقولوا من شافه ده نعم ولاذا شوف يعني قواعد الشيخ سعد رحمه الله ليست قواعد اينا ولا بسيطة يعني شوف اللي الف القواعد ثم يؤلف ثم يكتب التفسير بنفس القواعد ما فيش عاوق نفس القاعده اللي ده أغصخ في العلم انما تجد مثلا قواعد اهل الضلال متضاربه ما لهاش ادله يحط قاعده من هواء لا راكب لها دليلا الا ان ينوي الاعراض لكن شوف تجد هنا القواعد في قواعد احنا في قواعد تفسير القران تجدها مع التفسير متطابقه تمام كانك انت الان بتطبق عمليا على هذه القواعد التي ضربتها لئلا يكون الناس عليك الحجه الا الذين ظلموا منهم الظالم هذا لا حيله فيه معا فلهذا قال تعالى فلا تخشوهم لانهم جادهم باطلهم والباطل قسمي مغزول مغزول صاحبه وهذا من حياه صاحب الحق فان الحق قوله وعزه يُذِب خشية من هو معه وامر تعالى بخشيتي الذي رأس كل خير فمن لم يخشى الله لن يكس عن معطيقه ولم يمتلك الأمر وكان خاص المسلمين المتعبت لما حصلت به كثنة متبيرة أشعال أهل الكتاب والذناسون والمشركون، وأحساب فيه أن الكلام والشهد فلهذا بشطاء الله تعالى وغيانها أثنى الزيان وأكدها لأنواع من التأثيرات الذاتي قد مهتنا نذير الآيات وأهل الباطلي ما يعملون إلا بالإشاعات والإفتراءات لزعزعة الثقة بمن يريدون غلبته قال وكان صرف المسلمين الى الكعبة ثم حطر فيه اثنان كبيرة بسبب ما أشاعروا أهل الكتاب والمنافقون والمشركون فعملوا إنما يكونوا عند مثل هذه الأشياء المستبهة حتى يزعزعوا الثقه في ذه. شوف زي المنافقون مثلا لما حطر في حديثة عشر دعانا ما كان مادة بالكلام ماذا صنعوا أشاعوا من الكلام والفتنة بين المسلمين حتى وقع في ذلك بعض الصحابة الأجلاء كحسام رضي الله عنه وحمل الانتجاح ومصح وهو بدري لأن الإشاعات لها أثر الإشاعات لها أثر إذن هؤلاء لا يعملون إلا في هذه الأجواء في هذه الأجواء يعملون اول ما يشوف حاجه ممكن يدخل من خلالها في التراي المركبه اللي يبقى عشان في يوم وكدا مثلا يحط شوف واحد مسئول عن مسجد رجل طيب صاحب دعوه جمع مال عشان يعمل فعلا. حاجه في المسجد يقوم على طول لك آه دي ماده ايه الماده لك ده فلان خذ الفلوس داعي داعمي هي لابوه شوف ابوه بقاله كم سنه بيتالم معملش عن العمليه لايامك ده تجوز الزوجه الثانيه من ايه الفلوس المسجد يبقى أول منشقه مثلا أخذ حدث بكل مادة للكلام على صور على ومي يتكلموا في عرضه وفي كذا وفي كذا يبقى دائما أهل الزيق والضلال يمتظرون مادة للإشاعات والفتن واثاره القلائل والإفتراءات فيستغلون مثل هذا هذا شأن أهل الإفتراء وأهل الضلال عموما نعم ومنها أن اللي هو من حيث قارو الشفاء والوجه ومن حيث قارو الشفاء والوجه نعم ومنها أن المعروضة أن الأمر فيما إن, أن يكون الرسول فتبتل فيه الأمة أو للأمة عموما وهذه آية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله توجه أمها والأمة والأمة, والأمة عموما في قوله فيكون من باب التأكيد معين المعهود فولوا وجهك هتفى الرسول أو فولوا وجهك هتفى الأمة إذا لم يرد من يخصص النبي بذلك كان يكفي فولوا وجهك أو فولوا وجهك, وجهك لكن جاء الأمر بالأمرين فولوا وجهك وفولوا وجهك هذا كله للتأكيد هذا كله للتأكيد حتى يرفع الإشكال ولهذا أكده الله بقوله وإن نور الحق من إيه؟ من ربك انه الحق من ربك نعم ومنها ومنها انه رد جميع الاحتجاجات الطاوله التي اطالها اهل البنات واطالها شغله لشغله كما يطغون لظهر الشغله ومنها انه الله على وجل تنظر بإخدار القاضي من عوديك جاسي الشاسس ولكن مع إلى الأسئلة نعم ومنها ومنها أنه أطبع ورؤى العالفة للحقيقات أنه لأنك ساب يتصرر من اليوم هذا الأمر ولكنهم اليوم هذه أنه مع جميل. نعم. فالله يعلم أنهم يعلمون أن ما عليهم جسرًا الحق، لكنهم يكتمون ذلك هذه الشهادة مع العلم وهذا اقبح ما يكون أن تعلم الحق ثم تكتمه عنادا ومخاصمة هذا بالحق ما يكون في الإنسان كل هذه الدروس من تحويل الحلق الامه الأمة بقى كل هذه الدروس ولا تطرف درس واحد وكل اللي تعمله الاحتفال بليله النصر من الشعبان الاحتفال بالأثنين سرهان من المواسم واسع الأعيالك في الطعام والسرار وودي النفقة وودي المواكد لبناتك المتجوزين ويبقى عيد من الأعياد اللي التي يحتاج بيها ومحطة القرآن شهرا كاملا في التشويح بتاعت الفجر شهر كامل من واحد شعبان إلى ثلاثين شعبان والانشاد كله في تحويل القبل هل لو وقفنا الدروس لا ما يعنيناش هذه الدروس انما يعنينا الطقوس لا الدروس طقوس بس ان القبله تحولت فمتصله من شعبان وهذا حديث مش عارف ايه لكن ناقص عند هذه المعاني ابدا والدروس المستفاده ابدا لذا هذه الحادثة فيها منهج وضحه الله سبحانه وتعالى فيما يكون بين اهل الحق واهل الباطل عاوزين ايه اكثر من ان الله سبحانه وتعالى شاهد لذلك وأمر بالتوجه وأكد بأنه الحق منه سبحانه وتعالى وكرر الأمر تكرارا ومرارا ومع ذلك ما استجاب فإذا كان هذا والله سبحانه وتعالى يتولى بيان ذلك فما بالك لو أن مسألة ليس فيها بيان مباشر من الله وقام بالبيان عالم من العلماء او آل انكم وجماعه كيف يستجيب الناس وهو قد رد بيان الله سبحانه وتعالى يبقى لا عجب ان يرد بيان العالم مع وضوحه او بيان العلماء مع وضوحه لان بيان الله سبحانه وتعالى الذي هو اكمل البيان رد فكيف بمن دون الرب سبحانه وتعالى من الرسول او من العلماء يبقى رد بيان العالم إذا اتضحت سجته أو كذب ليس شيئاً مستغربا إذا علمت أن بيان الله وبيان رسول ليس الله عليه وسلم قد رد لأن النفس المعاندة ليس عندها نقص في قيام حجج والبراهين إنما النقص فيها فيها هي لأن نفس ليست مؤهله لقبول الحق لأن نفس على العناد فأذا حيلة فيه النقص ليس في إقامة الحجة إنما النقص في العناد ولهذا أنت تقيم عليه الحجة يسكت ويسيبك مثلا شهرين ثلاثة ويجي قابل ويقول لك والله سنعاني دي شبه بيقوله بيقول بي لأنك غير مؤهل أنت بتدور على أي شبه كيف تعرض الحق هذا به بس بتبحث عن أي شبه تزاهد في اتباع الحق من, من أجل هذا عشان كده ثلاث أهل الضلال على ما روم عليه وليس لأحد الاستعداد للتناثر عن الباطل الذي هو عليه أبداً سبحان الله العظيم هي الأصول العشرين هي الأصول العشرين هي الأصول, هي الأصول الستة هي الأصول الستة لا يمكن نتحول عنها أبداً ولا نتغير خلوا الثلاثة خمسة خلوا الثلاثة اثنين أبداً هم الثلاثة ثلاثة هم الأربعين أربعين والدنيا كلها أي معانيه لكن بغض لازم هو كده وتجد سبحانه الله هذه الضمنات منصق واحد وعبارات بتكرر بتكرر العبارات بتكرر نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا في المختلف فيه هي عبارة كأنها ورد بصوره البقرة في بعد قول لا يالف لا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا في المختلف فيه ما خلاص ليش لا يمكن دي والعلماء يردوا يقولوا يجيبوا ادله ويسووا ويجيبوا ادله, ويجيب أدلة من الواقع وكل ده هرش ابدا هو ده اللي احنا ايه عادي ده اللي احنا ربنا عليه ليس عندما السباب عن السنابل يحبه فاذا كان بيان الله رد وبيان النبي صلى الله عليه وسلم جحد اذا بيان العالم في مساله من المسائل من باب اول لهذا فالانسان لا يشتغل بان الخاص من هذا يتبع, يتبع كلامه او لا يتبع انما يشتغل فقط ببيان الحق متى متضارع واضحا له به جليا نحن ما نعين واحد لكن نقول قول بخلق القران من حيث النوع من حيث التعيين هذا لو ورد عن علماء العصر زي الامام احمد رحمه الله تعالى او غيره قول لقلنا به لكنهم اضر بواقعه واضر بهذا فالله اعلم التعيين لا يفيدنا اصلا هو كافر او ليس بكافر هذا مساله لا يترتب عليها عمله لكن نحن نقائد من حيث النوع من حيث نقول من جحل من قال بصرق القران وقامت عليه الحجة ودانت له ولم يععد له في ذلك انه كافر هذا نقول بالإيه كقاعد لكن لما نيجي مثلا نعيد هل أحدنا مجوعة هل المأمون نفسه كافر أو غير كافر هذا لا نستطيع أصر ولا نلجأ إليه إنما يلجأ إليه أهل عصر الذين نظروا معايشوه وثانيا القاضي الذي يقوم ببيان الحجة لأنه هو العالم بتوافر شروطه وانتفاء الموانع. إنما إحنا ولهذا قضية العيب قضية خصيرة جدا هذه إنما يلجأ إليها, يلجأ إليها أهل إقامة الحجة من القضاه من العلماء الذين يرون الحجه قامت ولم قامت توافرت شروطها ما توافرت وغير ذلك لكننا نحكم بالنوع بالنوع فنقول القول في خلق في قف في إشكال وأن من قام تاريخ رجاء على ذلك انه كفر ولهذا ورد عن جميع محمد رحمه الله تعالى تفسير الجهمية لكن نجاة النوع لا نجاة الاعياد نجاة النوع تفسير الجهمية نعم نعم عظيمة أعظم النعم للقوان الشرع هذه والآيات هذه هذه أعظم النعم يعني تخيل أنت بلا أننا بلا هذا التشريع وبلا هذا الكتاب وبلا هذا السنة وبلا هذا البيان من العلماء كيف كانت حياتنا يعني الانسان صراحة يستوقف حياة كثير من المسلمين لا تجد هدف سوى إنه هو بالضبط حياته كحياة شر شهوه بس هذا ظروف الحياة الى ان يموت هذا ظروف الحياه انت ايه اللي امتص بك ايه اللي جعل حياتك معنى ايه اللي جعل, جعل لانفاسك قيمه ولاوقاتك قيمه صلاه طلب علم طاعه لنفسها نفقه حس على خير نيه خير حتى الولد عندك مش بتشعر انك انت بتبص بس الجسم جسمه فحر كبر عضلاته دي نرتقي شيء إنما تشعر أنك أنت بتشعر، بتنظر إلى صلاح استقامتك حفظ حفظي تقدم ما صلا فاجل ما صلاشي فاجل دي تاجع النظر في زوجتك مش بس إمرأة زع رص المولد حتى أحمر وبيض مش وكذا لا ولكن النظر إلى زوجتك ينفيها من الجمال الخلقي ومعاني الجمال يعني الطبعي معاني الاستقامة التي تحولها من امراه سوداء عوراء إلى امراه ما أجملها فهذه معاني اللي ارتقى بها هو معارفة الشرع إنما ناس ابدا ما عنده سوى حياته البهيمية التي عشتها أكت شرب شهوة بس هذا اللي عنده فالحمد لله فهذه نعمه فعلة لا تفصل عليه كثير من الناس نعم فأقصر من أمسك الناس في لرسلات رسولي والمبادة ثم بعد ذلك النعم من المبادة للديني لا تقصر ولا تقصر منذ بعث الله رسوله الى الله يقضر رشيده إلى أن من وقد الله من التحرير النعم واعطى المجنع عليه وإذر الله عليه وليبقى سبحانه قد من الله على المؤمنين إذبعت فيه مرسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وحكمة وان كانوا من قبله لك يبال المريد فعلا لقد من الله على المؤمنين كذلك يمن الله على اهل اي بلد بالعالم يكون بينهم اذا وفق اهل بلد لعالم بصير يكون بينهم هذا من أعرض من نعم عليه. فلما فلما نحن مع العشر أنا والله بيني وبين أخوي في المدرسة حلها أنا وظيفه حلها كذا تجل. أنا لا لا هذا نعم نعم شو إنارة بتروح مدرسة المدينة وترجع تروح تروح اللي تروح المايون ترجع تروح الحميدة تروح كهربا عشان تبني بيت تروح كهربا تروح لباعة مشارقة تروح لما تبني بيت بتلاقي تعاملت مع كل البشر تعاملات بس تجسموهم يجسموك ياكلوك تاكلوهم مش عارف ايه تطلع من هدومك لكن ما تروح العالم ما فيش حاجه من الحاجات دي كلها انما تجد راحه تجد راحه دلاله على الخير انا عاوز اطلع ليه يا اخي صلى الله عليه وسلم اصبر والله يا عم انا معايا مسوده وكذا وكذا لا لا اصبر عليها واعمل عشان تفطر عيالك وعشان تفطروا مش عارف ايه وعشان كذا وعشان كذا فسبحان الله مادة الصلاح مادة الاستقرار مادة الاستقرار والآمان في أي بلد من البلدان أن يكون بينهم عار. ولهذا انتشار العلم وانتشار طلاب العلم من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الأمة. تخيل الأمة في الآن في ظل الشهوات وظل الشبهات الموجودة الآن المطروحة لو ما كانش في مشايخ يعلم. يعني سبحان الله يعني الناس تجدهم بيطباعين تجاوزوا الحد النهارده المره شو بتخرج شكلها ايه النهب والتنافس على الدنيا بالرشاوى والقتل والتنفيخ والتزيين ايه لكن مع ذلك انت ماشي في أي بلد من البلدان تجد مثلا التبرف انادي لا يعرف قدر من يقف عنده ولا منتهى يعني يحده تجد تحتها مع هذا تلاقي اخت طلعت كده باذلها وانقذها كامل سودة أسود فأسود بالك. دي إقامة فجد فدي مادة الخير دي مادة الخير من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته فلولا وجود العلماء بين الناس كما قال من قال النسلس صار الناس, الناس كالبهائم فإذا كان العالم كيف تأثيره في الأمة وهو موجود بينهم لا تتخيل كيف كان تأثير النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تكون النعمة بجهة فتي صلى الله عليه وسلم أقوام يحمي الواحد ابنته ليذهب إلى الصحراء يكتنها بيده لا تأخذ رأسة ولا رحمة يحوله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هو الذي يحشف التغبية وهو الذي يرفع سيفه وهو الذي يضحي بنفسه وهو الذي يقول نحري دون نحرك يا رسول الله وهو الذي يقول هذا ما لأقرطه الله وهو الذي يقول أبقيت لهم الله ورسوله وهو الذي كيف حول النبي هؤلاء منه عظيمه كانت بعثته صلى الله عليه وسلم نعم وقد قال الله عليكم اليوم اثمنت لكم دينكم واثمنت عليكم بنعمتي ورويت لكم الاسلام دينكم فلله الحمد على رسول الله اذا تدعوا له اعصم فوطا عن الله شكره ولم تعد نعمه الله لا تحصره نعمه الله لقد شوف النعم اجنتها فضلا عن انواعها لا نعرضها يعني نعمة الهدايه تحتها ايه نعمه الصحه تحتها ايه نعمه الامن تحتها ايه نعمه الولد تحتها ايه لا نعم فضلا باه ان احنا نخصها شكرا اوعد كده اشكر نعمه الله نعمه البصر بس عليك وبعدين نعمة السماء وبعدين نعمة الكلام وبعدين نعمة العقل والتفكير وبعدين نعمة القلب ونبضه وبعدين نعمة الهدوء وحركته نعمة الرجل حرقة نعمة البر نعمة الفرج نعمة النافس لواء نعمة الولد نعمة الزوجة نعمة أرد كذا إيه لم تصي شكرًا لله سبحانه على على هذه النعم أبدا من من بلد يحصل ولماذا كان النبي يلخص الأمر سبحانك لا قصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا اخي النادي نفسه لا يحصل منها على الله سبحانه وتعالى ما يحصل لان النعمه في حق اجل النعمه في حق اجل نعم وان لو عملتم ليستدون تعملون الحق تر به فالله تبارك وتعالى يمنحته بالايات فليسر لهم اسباب الى ذلك والله يوفقهم على سنن سننها وغيرهم عيام أسانية كبيرهم حتى أحدنا في جنورة إلاك أمنهم يخلصوا بالشق المعاملين لهم سيجادزان يسير فيصدروا في الحق نعم قصة هذه الخلاف دي قاعدة أيضا من اكتدراج الله سبحانه وتعالى وحكمته البالغة والله غالب على عذرين ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقولك ايه من جملة ذلك ألاهم يقيد للحق المعاندين له شباب الحكمة الله إنه ممكن يجعل هذا الحق معاندين له وأبقياء كمان وينشرونه زي حكمة المرحلة رحمه الله تعالى. شوف كيف كانت المعارضة قوية جدا لكن ظهر الحق بها. ظهر الحق بهذه المعارضة فيبقى من حكمة الله حتى يظهر الحق للناس جميعا واخد بالك أن يوجد المعاندين المعارضين للحق وتبقى, وتبقى جوة لا صوى لا ومعاندة ومعارضة وإيه بينا تتكلم والفضائيات وكل هذا بيوض غير الله سبحانه وتعالى، الحق بس الإنسان وقت المعارضة وفي لا يتفضل لهذا لكن لم يجد أثر هذا زي مثلا انتشار حجات المدارس المدارسنا النهاردة ما كان إلا بعد معارضة الحجات. أيام ما حصلنا في فألم هذا قريب يعني في سمرينات أو كذا لم يكن هناك معارضة الحجات، وبالتالي ما نذكر مدرسة أنطقة دراستنا نقوله في ده إلى نهاية الجامعة مدرسة منتقبة ما نذكر مدرسة المنتقبة تعالوا لكم المدرس المدرسة والإدارية والمديرة كل هذا جاء بعد ما بعد معارضة الحزب بعد معارضة الحزب فهذه من سنن الله سبحانه وتعالى أن الحق بيظهر يظهر به بالمعارض الحق الذي يضب مع أخي أمريكي أخبرني ونحن في كنانات الرحمة اللي فاتت بيقول بعد يعني معارض الإسلام وكذا وتعد على المصحف لما حصل مره وتعد المصحف بيقول هو في أمريكا يقول احنا وكيفين طبعا في الشوارع بندعو في أمريكا يقول احنا ندعو زي ما احنا عاوزين بنوزع شراشه وبنوزع كتبه ووزع مصاحف زي ما احنا عارفين اتورات وطرق في جامعه اللي احنا مش اصلا بنعرفها فيقول فجاء الامريكان يعني يتوافدون ورون الكتاب اللي بيتسجد هو انتم او يعني قمتم الكتاب ده ليه. ايه الكتاب ده ورونا الكتاب ده هو. فاعطوه موسخا بيقول يعني زياده طبعات النسخ زادت بنسبه مهوله جدا جدا للتعرف على هذا الكتاب ما كانوا يتعرفون على هذا الساب إلا لما حصل الساب لهذا الساب بيقول إحنا يعني مركز الساب هنا بيقول لا أقل من ثلتمائة شخص شهريا يعلنها الساب ثلتمائة شخص أمريك شهريا يعلنها الساب بيقول لي بقى إيه الإشكال اللي هي قضيصنا اللي إحنا دائما بيركز عليه يقول لي والله يا شيخ والله يا شيخ إن القضي إطمع مش إن هم يسلمون ده بيسلموا بقول لك 300 كده 300 شخص شهرياً على الأقرى بيقول للمشكلة ماذا بعد الإسلام بيقول لك بقى اتلخفهم هناك الشيعة الرابط والصوفية الأحمدين لأن هم اللي هم كانون مادياً فهما اللي بيشتغل لنما احنا شغلنا شغل يعتبر شغل كريم إنما الشغل المنظم المنفق عليه الروافد والصوفية تحوله من النصرانيه إلى الشئكي الصوفي ولا يرطيه نعم وحتى في العالم كذلك قد تكون المعارضة العالم والمعانده سبيل من سبل نصر دعوته وإذا أراد الله نشر فضيلة طوية أتا لها إيه بالسبحة يوم يتكلم ثم تنتشر وهكذا نعم شيخ رحمه الله تعالى انتشر علمه من وهذا بعده. بعد معارضة والمشاية به و سبحان الله نعم لا شك نعم ولو القائل من عوله حصل حسني، ولو القل من عوله استحق نور، ولو من صرح الحق استحق ورثة، الحمد على السعيد الله تعالى، يعني ورحمه الله على قدره. هذا الرجل كان سبحان الله موافق في هذا التفسير، كما هو في كل تفسير في